ب س م الله الرحمن الرحيم قد س م ع ا ل ل ه قول ا ل ت ت ي ج ا د ل ك ف ي زوجها وتشتكي إ ل ى ا ل ل والله ه ي س م ع ت ح ا و ر ك م ا إن ا ل ل ه س م ي ع بصير الذين ي ظ ه ر و ن منكم من نساء إ ن م ه ا ت ه م إ ل ا الله ولدنهم و إ ن ه م ليقولون منكرا من القول وزورا و إ ن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا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 ف موسوعه ن لم ت ف إ ط ا م مسكينا ستين ذ ل ك ل ت ن ا ب ا ل ل ه و ر س و للعلوم ه و ت ك الاسلاميه ل وللكيفرين ه ب ي م إن ل ن ي ح ا و ا ل ل ه ورسوله كبتوا, كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء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 ويقولون في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها ف ب ي س المصير يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان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 ي موسوعه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا منكم و ا ل س ي ن أوتوا للعلوم الاسلاميه ت ن إذا ن ج ي ت م و س و ل ف ق د م و ا ب ي ن يدين ا ك م صدقة ذ ل ك خ ي ر ل ك م و أ ط ه ر فإن ل م ت ج د و ا فإن ا ل ل ه غفور ر ح ي م أشفقتموا ق د م و ا بين يدين ج و ا ك م ص د ق ا ت فإذ ل م ت ف ع ل و ا وتاب ا ل ل ه ع ل ي ك م ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة و أ ط ي ع و ا ا ل ل ه و ر س و ل ه و الله ورسوله والله خبير ب م ا ت ع م ل و ن ألم تر إ ل ى ا ل ذ ي ن ت و ل والعلم قوما ا غضب ل ه ي ه م ا هم منكم و ل ا م ن ه م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 أ و ل ا د ه م م ن ا ل ل ه ش ي ئ ا أ و ل ئ ك أصحاب ل ي ر ه م ف ي ه ا ل ا ن ي و م ي ب ع ث ه م ا ل ل ه ج م ي ع ا ف ي ح ل ف و ن ل ه ك م الحسنى ي ح ف و و ن لكم ي ب و أنهم ع ل شيء ألا إن هم الكاذبون ا س ت ح و ذ عليهم الشيطان ف أ ن س ه م ذكر الله أ و ل ئ ك ح ز ب الشيطان أ ل ا إ ن ح ز ب الشيطان هم الخاسرون إ ن الذي ن ي ح دون الله و رسول ه أولئك الله ك موسوعه ا ل ب ن ا و ر س ل ي إن ا للعلوم ه قوي ز ز ي ا تجد ق ا ل ل ه و ا ل ي و س ل ا د يوادون و ن م ن حد ا ل ل ه ورسوله ولو كانوا و لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن أ ب ل س ي أ و ل ئ ك كتب في قلوبهم ل ي م ا ن و أ ي د ه م بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون